بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ファイヤーティーハン ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وَأَسَرُوا م و و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه قالوا اضعف أ ح ل ا م بل افتراه بل هو شاعر ف ل ي أ ت ن ا What the hell? لفضيله ا ل ل ي ل و ر ا ت ب ا ل ن ا ر ل SUVER <laughs> HA- م ا بين ي ي أ د ه م و م ا خ ل ف ه م و ل الرحمن يشفعون ا ل ر ش ي م you <laughs> م ن ع و إ ل ي ن ا ت ر و ع و بن و إ ذ ا ر و ك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إ عمرو ن عمرو ن عمرو بن عمرو بن ع م و بن عمرو آلهتكم. اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن س أ ر ي ك م آ ي ا ت ي فلا تستعجلون Bunny.、Mm. ولا يسمع الصم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه o <laughs> h こんにちは。<音楽> down AHHHHH ونجيناه ولوطا الى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للأرض وجعلناهم وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما 私たちはこの世を変えたのは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出を変 َدْخَلْنَاهُ الصَّالِحِينَ قَبْلُ رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ال وَنُوحًا فِي مِنْ「わかるぞ」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 ان كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م كانوا قوم سوء فاغرقنا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين تفهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا ح ك م ا وسخرنا من うん。<laughs> ن ج ا س م ن ء الله الحسنى م 「おい e <laughs> you ل ف ل ر ب ج ه ن م 私たちはこの世を変えたことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことにつににににににに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 私は思うことはないです。<音楽> كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ファンはね فقلت كل... له وان ادري لعله فتنه لكم